أعوذ بالله سميعنا من الشيء الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بلّا تعالى نحمده السعيد والسفير ونعوذ بالله تعالى مشهور منفسنا ومسيئا في أعمالنا إنهم يريد الله تعالى فلا حددنا هذه الأنه وأشهد أن لا إله أن الله محبه لا شريك له وأشهد أنه محمد العقل ورسوله وصلى الله عليه وسلم كما تعودنا يا أخوة في نقضي هذه اللحظات مع مقصص ألف ولازلنا نواصل الحديث عن قصه اصحاب الكهف وكنا يقبل قصه اصحاب الكهف تناول وتناولناها في اربعه محاور المحور الاول الصفات الذي وصف الله بها أهل الكهف والمحور الثاني الكرامات التي اكرم الله بها اهل الكهف المحور الثالث اهل الكهف بعد استيقاظهم من نومهم والمحور الرابع اهل الكهف بعد ان عثر الناس عليهم قلنا في الأنصر الأول ما هي الصفات التي وصف الله فيها أهل الكامل قلنا كم صفات؟ ست ست الصفات صفة الأولى أنهم فتية يعني شباب وقلنا هذا ذلك أن الشباب أقبل للحق من, من الشباب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم اهتهم بالغ بالشباب فقال لن تزول قدم عبد النوم عن قيامة حتى يسهل عن الله وعن شبابه فيما أهلاه وقال اغتنم خمسا قبل خمس وشبابة قبل هرم يبقى الرسول اهتمه ذا كل أغلب من آمن مع المصنقين من الشر الأمر الثاني وصفرهم المرى تبارك وتعالى بأنهم مؤمنون فتية آمنوا بربهم ولما آمنوا بالله تحولوا من طلاب الدنيا إلى طلاب الان آخرة وهكذا الإيمان يفعل بأصحابه بالصفة الثالثة وصفهم الله بأنهم مهتدون قال وزدناهم مدى والإنسان إذا هده المولى تباه وتعالى قال ربنا عزيزين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا وليا مرشيلا وكان ربنا صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادئا صفر رابع وصفهم المولى تبارك وتعالى بأن الله ثبتهم عن الحق الذي كان فيه. قال ربطنا على قلوبهم ربط على القلب يعني ثبت القلب ولذلك قال عنهم موسى وان كادت تهدي به لولا اربطنا على قلوبهم ثم وصفهم مولى تبارك وتعالى بالشجاعه والاقامه فقالوا ربنا رب السماوات والارض قاموا امام الملك الحق الصفه السادسه يخوض في الانفار بالدين واذا اعتزلتمهم وما الله فؤوا إلى الكهف ينشئ لكم ربكم الرحمن ببضل صبات أهل الكهف ست ثم تتلمنا بعد ذلك عن الكرامات التي أكرم الله بها أهل الكهف فقلنا الكرامات كانت في الآترة الأمر الأول الموقع المتميز للكهف والشمس كأنها تائم حي ونظر الشمس إذا طلع تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم حتى لا ترزيهم حرارة الشمس ورتبوا تعالوا جاء لهم ما هذه الشمس اذا ما تخرج للحالف ان عند الشروق وعندها وعند موها حتى لا تاكل الارض انسانه من ذنبا طويله قال ومقلبهم ذات اليمين ذات الشمال يضرب لو نام في مكان واحد هذه المده زي الانسان التأتي. يعني عرفنا الله اياكم لو ظل في الفراش امال ان يصاب بطلح في الفراش فكذلك اليهول اشتركوا في تباغوا تعارض رحماتي بين قمر وقلبه بذات اليمين وذات الشمال حتى لا يقسم احد فيهم ويدخل اليسراوي ويتقاضى معهم يقتلهم قر جعل المنطرف برعبا قال لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولو قلت لهم موعد ليه اخوه من الكرامات يا إخوة أن الكلب الذي صحبه شوف أخوانا ده كلب يصحب آل الكهف فرقنا ذكره في القرآن رب أنت لو صحبت الصالحين المؤمنين وذلك مرد قلوة كلبهم باصد زراعية بالوصيب وصدرهم أي مقدمة على بابك بالكهف هذا أو في فناك الكهف خلاص باصد زراعية بالإبناء ونامنا ومتهم نمتوا ثمية وتسعة رصد. من الترامات اخبر أن الله ايقظهم من النوم بعد هذه المدة الطويله وكان ممكن هذه المده الطويله وبعد كده يموتوا لكن يبعثهم الله ويعطره تعالى وينقضهم من هذا الليل من هذا النوم فلهذ الترامات دور كان اكثر مجهوديه طب اهل كيف بعد استيقاظه من النوم قلنا اختلفوا فيما بينهم ولذلك الواحد من قلبتنا يوما وضل البعض يضل 609 اما اختلفوا في اليوم او كم ساعه يدفع لكن اخو الامر لما يشكل عليه ولا تعلم طرق علم ولا من الى حالي يقول تبارك الله قال لكم اعلى ثم قلنا يجوز وكاله في البيع من تتوكل واحد يشتري بدلك من قال فابعثوا احلكم يورقكم هذه الى الجديد ثم قلنا يجوز الانسان ان يتلذذ بالطعام والشراب بس بحاله بشرط لا يأكل من الحرام ولا يأكل عن حد الإصراف قال فلينظوا أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليأترون ثم أين عليه أن يأخذ بالحين وإنحمه قال ولا يشعرن بكم أحدا لماذا لأن أهل الكفار إن ظهروا عليكم لن يرحموكم لهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الظهورة ورجعتوا إلى التي قالوا لن تخدموا إذا نبت طب بعد أن عفروا الناس اختلفوا فيه من أجاب قسمين أهل الإيمان قالوا ابن عليهم عنيان يأتون أعلم بهم ابن عليهم عنيان يأتون أعلم بهم ويكون الغار وقبرهم وما ربنا أعلم بحاله الفرقة التي لها الغالبة والقوة قال الذين غلبوا من أنتقذلنا عليهم أنتقذلنا عليهم مسكين عددهم أده إيه؟ كنا اختلف أهل الكتاب فيهم قالوا ثلاثة أراضهم كالكوم خمسة سادسهم كالكوم سبعة ثامنهم المولى طبعا تعالى ذكر الله منهم قال رجمن بالغيب. يقول سلاسة ورافعهم كلمهم. يكون خمسة سادسهم كلمون مرجمين بالغيب. قال مرجم بالغيب بعدول سبيل. ويقول سبعة وثامنهم كلمهم. اظهر ان هذا هو الصحيح. لكن العلم يا اخوة بهذا الامر. لا يضب. واتجهل به. العلم لا ينفع. واتجهل به لا يضب. ذكر من اين? قل ربي أعلم. عندتهم لا يعلمهم إلا قليل إلا تماري فيهم ظاهرا مراء ظاهر مراء السكت منهم أحد. ثم بعد ذلك قلنا ما هي الدروس والعظة التي نخل بها مقصد أصحاب الكهفة قلنا دروسوا العظة أول نفس احفظ الله الأحفظ أهل الكهف حافظوا الله في دينه فلم يحفظوا بأصناه بل حافظوا الله ففروا بديله إلى الفتن وأول مين إلى الكهف الخشم الضيب وفرق النعيم الذي كانوا فيه فلما حافظوا الله عز وجل في دينه حافظهم الله في،, في الكهن لذلك حافظوا القرض أن تأكلها لسانه حافظهم أن يطبع الحاج فيه حافظهم أن تؤذيهم الشمس وذلك عند ربنا لذلك أمثلت وقلنا سيد عليه السلام لما حافظ الله أن يزني مع امرأة العزيز بقعت الفائشة ومن المسوى عندما روى دونه حافظوا المولة الرابعة تعالى وما كان له فيه وما كان له فيه. كنا بعد نبيه طاه يونس لما أبنى قل فلولا كان من المسبحين حافظ الله عز وآلا فهم حافظ الله هو في بطنه وفي بطن الوطفل المسيح رسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في ربنة الهجرة ومعه بقر الصديق لما حافظ الله حافظه مولا تبارك وتعالى من, من الكفار يأتوا أبا من غرب ومع ذلك لا يستطيع التفور ثلاثة الذين انطبقت عليهم السفرة لماذا حافظهم الله؟ لأنهم حافظوا الله عز وجل فحافظه مولا تباره وتبدي أول أول الأمر الثاني درس السائل قلنا وقول مولا تباره وتعالى أن الساعة هاتيت فيها رأس آه. يعلموا إيه أن وعد الله الحق وأن الساعة لا ريب فيها يبتعرف من اليوم القيامة هذا يوم حق لا ريب فيه ولا شئ متى يطعي أخو هذا اليوم أهدمه عند الله تباره وتباره سألناك أن الساعة عيانا من ساعة فلإنما عموها عند الله إلا يجليها لرختها يندق تقلت في السنوات والأرض لا تأتيكم إلا إلا برد ما أكبر أنبالي يتخلق هذا ما سيخو يبا هذه الصفات يبا يبا أن الساعة يبا أن الساعة با زيقول يبقى متى هذا اليوم لا نعني ان يوم شنو في مرواد كنا الدرس الثالث تحريم اتخاذ القبور مساجد وضلنا طبعا على الشعوب وضلنا على اسمنا وذلك في تحريم اتخاذ القبور مساجد الامر الرابع من الدروس اللي ناخذ من قصه اصحاب الكهف الفرار بالدين مش اكيد انت تفر منه تفر بدينك من الفيده بتعقل في ساعتين تفر بدينك من, من هذا المكان تذهب إلى مكان آخر تسكن في مكان لا تستطيع أن تعرض إلى الله عز وجل تفر بدينك إلا الله تبارك في مكان آخر ولذلك هذا هو حال الإنسان المؤمن دائما وأبدا ولذا قال التطريف قوله تعالى إن أول فتيه إلى الكهف وقالوا ربنا آفل من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشد قال هذه الآية الصريحة في الفرار بالدين وهجر الأهل والبنين والقرابات والاستقرار والأوطار والأموال خوف الفتنة عشان حتى لا يفتن يهج يقول لها بس بشرط أن يسلم له دينا بذلك الرسول لهانا أنه هاجب إلى بلاده وفار إلا لضرورة إلا لضرورة يحرم على المسلم المكيمة بين أرض غرورهم بذلك المسلم يقول لك أنه يراح مثلا أنه يقول لك لدي صلي جمع. لا مكان يصدق في الجمع ولا صلاة الجماعة ولا صدق أن يكون شهادة أراضيين والشهادة ممكن تأخذها في مصر كما تأخذها فيه تأخذها في أمريكا ولا تأخذها في مكان فلاني من الذي يجعله أن تذهب وتخافر بدينه في قبل الإنسان الإنسان, الإنسان. سلامة الدين لا يعدوها شيء هل أقصر؟ ليه؟ وقد خرجت أن يتوصل الله سلم وأصحابه وفراغا في دينه سيدنا هو صهيب وهو مين أراسك لما خرج مهاجرا خرج خلفه نفر من قريش فالله طبعا صهيبي دي جعب لفشخغل بصناعة السلوخ فتكم من أغنى الناس لما خرج مهاجرا وقفت له قريش في الطريق جئت ناص لا مال له وتريد أن تخرج بماله قال والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم رافعا فلالدا سهم في جنانتي ابنا اصاب احدا منكم انا احسم واحد طار ففي كل سهم ايه وسيد انسان فاقدموا ان شئتم فطاعن وان شئت دللتكم على ما قالوا خلصنا على ما انت يا الذي ام قطعوه كلهم من الملدون عمو بيجمع في هذا المال رجل الجعاب الفقير ومشتغل اسمه هذا العمل الشارع ومع ذلك يقول لهم على المال فهذا اللهم على هو خرجه هاتف لا يملكه شيء خلاص فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلماته الله أخوة توزم بمن من أرض أو الأرض وما فيها لا يعدو أشعر لما رأى قال ربح البير أبا يحيا ربح البير أبا يحيا كل كده ماذا في الدنيا يعادل ربح البير وعبائيه ولما رب يوزن قوله تغوى من الناس من يشعي نفسك يشتري نفسه, نفسه كيف؟ ارتغاء ارتغاء مرغتين قولك والله أنا أعمل في عمل حتى وإن كاني أنا أقضي من ولكن لا أعصمه لك بارك وكعالي على هذا وفي نعيم نعيم ولذا الصحابة كفروا بديني والله يتبارك وكعالي وهجر وتركوا ليه الصحابة يخبر؟ صرت مال وهاكس وعمل وبيت وهاجر إلى البلد لا يعرفه خلاص طعف سفن الجبال ودفول الغراء والمطلال عن الخل هي سنة الأمياء والأولياء وجاء الخبر قال إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانه تقع الفتنة أخف مكانك مش هدع رفع وكف هي وكف لسانه يحفظ, يحفظ لسانه بالفتن ابتعد عن ذلك وغالب المصارب في تفسير العزلة أن تكون مع القوم إذا خاضوا في ذكر الله تخوض معهم كما أنت مع الناس لما يخوضوا في ذكر الله تخوض معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكلت كلمة في ذكر الله قرآة قرآة قرآة قرآة غير ذلك قال فش راس يا اخوان الناس تختلف ورب رجل تبر له قوه انا سخن الخوف او برضه التعبود العسل افف علي عاي وكذلك يعني في كل كل انسان يعني ممكن الانسان يكون عنده قوه في مخالطه الناس والصبر على اداء هذه هو يعمل يخالط الناس عنده قدره انه يخالطهم أصبر على هذا الناس وخلطت أد... الناس أفضل بالنسبة إليه ولذلك قيل لابن المبارك قلت ذكر ابن المبارك قال حدثنا وهي ابن ورد خالق جاء رجل خلص من خلقص إلى وهب ابن المنبه فقال ان الناس وقعوا فيما وقعوا فيه فقد حدثت نفسي أن لا أخالقهم يعني أعتزل الناس وهي مبارك أعتزل عن الناس فقال لا تفعل انه لا لك من الناس ولا بد لهم منك ذلك وذلك لان لهم حوائج عندك ولك عندهم, ولك عندهم ولكن كن فيهم أصم سميع خلاص أصم ايه؟ خلاص وذلك في الإنسان هذا يا أخوة أسمع الكلمة التي هي تنفعه الكلمة التي هي تنفعه خلاص وأعمل بصيرا أعمل أن عنده يا رب مكان ينظر بصير من هذا الذي الذي لا ينظر خلاص سكوت النطوخ من إضاءة كذلك؟ سكوت النطوخ ساكود في موضع اسكود. في موضع ينقل. لكن بس ان انت شك في الحال الدنيا وكله ده اه اه اخذها حتى مسائل ما سلمت. عايزين نجرب الكهف كده عشان خطر ايه نزقه الله فيه وزيك المسجد ده هدف هو الكهف. وانت انو والله ما لجد راح حتى في بيوتي. ده لجد راح المسجد. راح البيض طبعا انا راح تشوف لك ماشر راح لك لكن في المسجد قال فأوه إلى الكهف ينشر لكم رفوكم والله ما تقعد تعلم العقيدة السيرة تذكر الله تعالى تعفض ربك عز وجل الله سيخوة؟ طيب طيب وقيلة طبعا بعض الناس طبعا يكون خلطت الناس أو العزة على الناس أفضل لهم الله سيخوة؟ البعض الناس يكون يعني يكون لزوم بيته يعتكف في مسجد إضاءة هذا أسلم لنفسه ويعني نفسه ليس عنده قوة على المقارضة دي ليه؟ لأن المقارضة للناس صعبة مقارضة للناس والصبع على أداء هذا الأمر صعب جدا قال, قال عبه بن عامل يا رسول الله من نجاه عبه بن عامل الرسول من نجاه قال أمسك عليك لسلامك وليسعك بيت وبك على خطيئة بات الله ولا تقول والله لا احنا عايزين نروح قدام الاتحاديه ولا نروح تحرير ولا ما فيش اجماع في ان كان فلان يمسك بيته اوك على خطي ده الموقع الانقضاد بين الصحابه بين الصحابه بعد ما قتل عثمان كباء اهل بيت الاعتزال الصحابه استنانا بين نرتب مين بين من الصحابه العده 7 خلاص الانسان يا اخواتي يضل أسلاً لنفسه أسلاً لنفسه وقال صلى الله عليه زمان على الناس يكون خير مال الرجل أفضل حالاً غلم يتبع بها شغف الجبال ومواقع قطره يفره بدينه من الفتاة خير مال الرجل شغل يرسوه فهي ليش حاجة الغنم <تصفيق> يتبع بها شغف الجبال ومواضيع القطس يأخذ الغنمات وقدر يتبع إذا فيه فسبوك عدد من روح يكون معاه بتاع اليوم رأس فهو دقاء نعم عشان حد ورا حد وينبعه حد هلأ يتبع بها شغف الجبال ومواضيع ليه؟ ومواضيع القطس زي الظورة يقول الناس شوف لك العام بضغط ويجاب صوت ويجاب صوت ويجاب جلطة هلأ بتنجوها طبعا ايه؟ ما تقولوا اصابوا فرب يريد خلاص طيب الحق طبعا اقول ان مساله البوست بتختلف مساله العضو بقى زي هذه الاهل كيف دول الناس بتختلف على حسب كل انسان على حسب ايه على حسب حاله خلاص يا اخوان وازال طبعا الايه الرسول وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ازاهم من يعلم الناس من ينصحه ومن هي وشي ده؟ لما تقول الله أنت تعتزك وفلن يعتزك ومعد يتعب وأنت أقول لتنصعه فتقول الله تبقى الله تبارك الله تكاره والله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت هذا الإنسان طبعا نفسي ضعف وخشي على نفسي نفيته يعتزم بس مش يعتزم يصليش في المزل ينصلي في المزل تكنية حتى نفرص فيها المزل ينصلي في المزل ينصلي هذا خاطر دعنا تنشي قصة ذكر مين. بس خلاش الله سبحانه في الحادة بيزنان دورة تعال. جعل الله ياركم مما يستمعون القولة في التجهون حسن. قصة ذكر مين كم عجازة يمتفح باب. مش عضا يا. لان قصة ذكر عند داخل فيها كلامين. قل لك ذكر ده هو ايه اسكندر المرضين وال... ولا ولا ولا زكر ده هو مسلا مين? غن نكون ولا بنقرا في سوره طارق ما هو طارق السادس الاول او الثاني ها ولا ناخذ نتكلم عن حاج السنه ها ان شاء الله تعالى بني ادرس خالد باذن الله تعالى في دي ولا ناخذ إنت من ايه النيه من الكريم ويسالونك عن ذي القرنين من نقول ساتلو عليكم من من الذي ساتلو عليهم طب بعد كلام الله نجيب تكره تاني بعد كلام الله لتوارك وتعالى ما تحتاج انت الكلام أحد من الناس وذلك المصدر ان انت تأخذ منه كتاب السنة تجدون الله طبعا تخذ في الإسرائيلية تقول لك نصدق التاب في, في كتاب يخذ مع رئيس المجالس ده ده كتاب هذا طبعا كل إسرائيلية يخذ تجيروا لو زلت قدمين ضغرا مشي فمشي في البغارات وبعد كده عدد الضلام وبعد كده خف الموت وبعد مش عارف مشي مش عارف ايه وخدنا عام شعرف نوع من معيّم نخلول عشاء خرّدنا هذا الكلام ما يكيب دليل على هذا الكلام إن شاء الله أنه هو الكلام الصحيح إن شاء الله تعالى وإذن الله بسبوع فقالي تقدّر الله من الدقاء والدقاء إن شاء الله يوم الأربعاء نقص؟ من نقص في إيه؟ أركال الإيمان تكلمنا عن الإيمان من هلائكة؟ لمن من عن الجيل؟ ثم بعد ذلك بدأنا الكلام فين؟ على الإمام بالكتب والإمام بالكتب طبعا في المحاضراتين ينتهينا منه يقال الإمام لمين؟ الإمام بالبسط إيه واجب عليك اعتقادك عندما إن تؤمن بلين تؤمن بالبسط لنشر دنسي أوم لين؟ يوم أربعاء الخاتم يوم الخميس مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تحبه إلا إذا تعلمنا سيرة لا يمكن تختلي به إلا من ثلاث دراسة السيئة شوف النبي كيف كان وقارب وزوج ومعلم نبي مع أعداء مع... هذا كل طبعا إن شاء الله طبعا يضفر دروس العاصر في الخضران الثقافين يوم السيد الأحد والاثنين مع كتاب التوحيد وهي يوم الثلاثاء وحبعاء مع كتاب للوصول الثلاثة إحفاس الرسول الأدلتية ويوم الخميس مع إليك المال الدفاع كان الأوراد من من يساهم المقرب لمؤسنا سبحانه وتحمي الله وبركاته استطرقه وقليك طبعا عم حفظ عايزيته اللهم يسر الزواج لشباب قمة أنا عادة سواء أقول عادة عايزه وقليك أسف الزواج تانية الشيء قول الشباب ما نبسع ما هو التنشيط ما هو التنشيط وكعايزته ما هو التنشيط ما هو التنشيط سرح نعم نعم في دي سورة 18 يعني ترجاعه 18 لسه فيه <تصفيق> ٨٨٠ طورة ما تم معرفة مع رجع انا عرفة على صورة. احنا في الدوليس دي اخوان درس. قصص القرآن انا درس تفسير. قصص القرآن تفسير ايضا. انا درس تفسير. بس احنا قول ليه? احنا اتكلام اول حاجة من اول قصة بدأنا فيها قصة مينة. سيد دهازي. بعد ذلك قصة الني آدم. بعد ذلك قصة الملأ بني اسرائيل. بعد احنا كلنا بنبتدي ايه الهادي والمسلم بدأنا صوت الكاف نوصل الكاف وربنا ذكر في ان اربع دع من ايه للحديد الكلام عن قصه صاحب الجنتين ودي قصص اصحاب الكاف باقي لنا قصه في قرنه قرنه انت بعد يا اللي بعد كده اجوج تجيب لنا اللي فيها الثواب نشرحها نشرحها ما شاء الله يعني زواياها دلوقتي استغفرك وتغليك يا رب مسي